إِن يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَدْ خَسِرُوا مَا لَمْ يَكْسِبُوا وَنَحْنُ مُصْلِحُونَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ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 مَا ثَمَّنَ أَنَّنَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغْنِيَهُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ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 كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم فإِن مَّاتَ ظَمَأَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدَ بِمَن قَلَّ فَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِن مَّاتَ ظَمَأَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَارَةً فَإِنَّهُمْ عَلَى ولا يحتبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجدون وأعدوا لهم ما اتطعتم من قوة ومن رباط الخير وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا وَأَخْبِرُوا وَآخَرِينَ مِنْ جُنُودِهِمْ لَا وَمَا تَمْكُثُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِيهِ مَااقِعٌ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَّحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هو وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَفْدَعُوكَ فَإِنَّ حَزْبَكَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّقَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صادرون يغلبوا مئتين وَأَنَّ يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضحفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين بإذن الله والله مع الصابر ما كان للنبي أن يكون له أسرا حتى يسخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ لَتَطْمَأَنَّ قُلُوبُكُمْ وَإِذَا أَخَذْتُم مِّن مَّا لَمْ يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ مِنْ حِلِّهِ أَنفُسَكُمْ فَعَادَكُمْ وَعَادَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الله غفور رحيم فَانْبِئْ بِالَّذِي أَنْتَ مُنْذِرٌ بِهِ ۖ قُلْ لمن في مَن يُنْذِرُكُمْ إِنْ أَبَى اللَّهُ أَن يُنْذِرَكُمْ ۖ وَمَن يُضْلِلْكُمْ إِنْ منكم ويرفر لكم والله رفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأنكن منهم والله علم فكيم إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا هَاجَرُوا وَدَاهَنُوا بِأَمْوَالٍ وَأَنْفُسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَالنَّصْرَ ۚ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لكم من شيء حتى يهاجروا وإن اكتنقروا كم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق والله بما تعملون مصير كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتمة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونقروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك ببعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم